اغليك والله يا عظيم الموارد والجو صافي وانتبه من ضبابك طول انت ضاري الخوي دوم جارد خطوات رجل مسرعه عند بابك خطوات رجل مسرعه عند بابك